مسكين من ضيع نهار رمضان وليالي رمضان بلهو ولغو ولوم ولغوين إم نعجفونك أن تذوق مناما ودر الدموع على الخدود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما لله قوم أخلصوا في حبه رضى بهم واختصهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وخياما فسيغنمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان خياما وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما، يتلذذون بذكرى في ليلهم ويكابدون لدن نهار صياما.